افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مدّناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهد. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبتر فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد, للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبتنا قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبر الوريد إذ يتلقى المتلقى على اليمين وعلى الشمال قعيد ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد